بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قرات في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى قرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين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 قال المصنف رحمه الله ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه وبالنكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد نكارة هذا المرفوع ماذا يعني الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قوله, قوله فتح اليوم من الرجم يأجوج ومأجوج كهاته معانا لا الحديث في الصيحة فلأن هذا الفتح يكون نقبا في السد نعم هذا معنا الحديث الصحيح لكن لكن إنه يخالف ظاهر القرآن فما أي أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه نعم نعم قول الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلم عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوه قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا قال شيخنا الحليث في الصيحي والظاهر التعارض مع الآية فما أي أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه وخال أحد الطلبه أن ابن كثير جمع بين الآية والحديث في البداية والنهاية تعبت أسفل شوية لا تكون عدولة انظر في البداية والنهاية على هذا كلام كثير الكثير اللي وجدتها ما لك تجده. نعم تفضل هنا يا شيخ هو يقول هو يرد الحديث الصادق واستدلي بالحديث الذي يفنيش الأحمد الآن أستدلي بماذا يقول ومن نقرف هذا المرفوع أي الحديث السابق قول الإمام أحمد أستدلي بالحديث من هو أي الحديث السابق حديث أبو مرير على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إذا ما أجد يحفرون السدة كلها <تصفيق> تقصد يعني الجمع بين هذا قد يكون هذا وجه نعم لأن الفتح غير النقب لعل هذا جمع الحافظ ابن كثير نعم نعم no. <تصفيق> يعني تقصد أن النقب النقب ما ذكر في الحديث السابق نعم no. <تصفيق> المرفوع اللي هو ماذا يدل على ماذا <تصفيق> على النقب ولا عدم النقب <تصفيق> السد كل يوم. يدل على النقب ولا عدم النقب <تصفيق> طيب ذاكروا بعد نعم أكمل <تصفيق> وحلق قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض، ثم كل منهن صحابية، ثم سنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. هذا من عجائب هذا الإسلام. نعم. وقد رويا نحو هذا عن أبي ريرة أيضا، فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا مؤمل بن ابن إسماعيل، حدثنا وهيب عن ابن طاووس. عد... هنا يا الحديث الأول يدل على ماذا؟ يدل على النطق لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من ولا من, من, ولا من نقبه ويقول كلام الحافظ الايه الحديث ماذا يدل على ارتقائي تمام وحديث ام حبيبة يدل على ماذا على ان السد فتح ولا يفتح هو, هو يقول انهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه. حديث ام حبيبه السد فتح ولا لم يفتح فتح اليوم من ردم يا جوجة وما جوجك كهاتين حصل فتح في السد طيب لعل يقصد الفتح هذا النقب نعم نعم النقب النقب ان تنقب شيئا تنقب نقبا في الجدار أو في الخشب في حفر السد في الأول، نعم. في حفره في الأول قبل تمام السد بعد أن جعله من نحاس وحديد، لكن كلام فما استطاعوا أي يظهر يعني يعلو عليه، ومستطاعوا له نقبة بعد إتمام البناء. نعم. نعم. ماذا قال حافظ؟ طويل الكلام؟ انظر الجملة فاده مختصر. نعم. وقد رويا نحو هذا عن أبي هريغة أيضا فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريغة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين هذا العقل التسعين هذا ثلاثة وتسعين نعم نعم وهذا جاء أيضا في حديث سفة الإشارة في جسد التشهد النبي أحيانا كان يشير بسبابته وأحيانا يعقد التسعين ويبسط ثلاثة أصابع وأحيانا يشير بها محركا إياها ويقول إنها أشد على الشيطان من الحديد ثلاثة أحوال عقد التسعين دون إشارة والإشارة دون تحريك والإشارة مع التحريك كله جاء به السنة وبعض العلماء ينفي الإشارة مع التحريك ويقولون هذا شاذ لأنه جاء من عشر طرق الإشارة دون التحريك وجاء من طريق واحد التحريك وهذا عند المتقدمين وعدوا شاذة مخالفة الثقة للجمع من الثقات ولكن الشيخ ناصر الألوان رحمه الله يرى أنه سنة وهو الأظهر والله أعلم الحديث إلى أن رواية الثقة مقبولة كما قال حافظ بن حجر في نزهة النظر في لقبة الفكر قال ورواية وزيادة رويها مقبولة عن زيادة الثقة وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مقالفة لمن هو أوثق من نعم طبعا في مو... لو الإشارة لا تنافي التحرك قد تشير لشخص أن تتحرك أصعبك هذه تسمى إشارة وإذا أشرت هكذا تسمى إشارة نعم نعم وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوجهم أجوج حائلا يمنع من العيث في الأرض والفساد فإذا جاء وعد ربي لا ولا يمنعهم من العبث الشعب من العيث نعم وفي لسخة من العبثي والمعنى قريب نعم, نعم فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكاء أي سواه بالأرض تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض وقال عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء قال طريقا كما كان وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة وقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويطلفون أشياءهم وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال ذاك حين يخرجون على الناس حين يخرجون على الناس يعني أن خروجهم بدأ ولم يبدأ بعد ها؟ احفظوا هذا الشيء سنحتاجه الآن نعم وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال نعم خطط على هذا هذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال لأن ظهور يجود مجود لا يكون قبل الدجال قال شيخنا وهذا هو الصواب أنهم بعد الدجال وبعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام <تصفيق> وهو العلامة الرابعة وأول العلامات الكبرى المهدي محمد بن عبد الله المهدي رجل من هذه الأمة يواثر اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر في زمان لا يكون الناس فيه إمام فيبايعه الناس ويملأ الأرض عدلا بعدما ملأ جورا وظلمه محمد بن عبد الله المهدي وهذا في آخر الزمان هذا في آخر الزمان علامات الساعة الكبرى لذلك ما حدث في حادة جهيمان مواقع في الحرم الشريف من إدخاله من السلاح وقتاله بالولاد في هذا البلد المبارك هذا من جهل هؤلاء من جهل هؤلاء أن يقولون المهدي ظهر باقي علامات كثيرة باقي علامات كثيرة صغرى وعلامات الصغرى كثيرة جدا منها أو أولها مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى ومنها ظهور هذه المخترعات الحديثة من الساعة مرور رجع على رجل لا يسلم عليه إذا لم يكن بينهما قرار مرور رجع رجل من المسجد لا يصلي فيه وغير ذلك من علمات الكثيرة التي أخبر بها النبي عليه السلام ولا بد وجود حروب وألوية يرفعها النصارى تحت كل لواء الثمانون ألفا يقاتلون المسلمين كل هذا لابد أن يقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح قسطنطينية فتح رومية ويروم عاصمة إيطاليا بد أن يقع لابد أن يقع كل هذا كما أخبر نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نعم فأولها أول العلامات الكبرى قال الشيخ له هي كالأقد إذا انفرط وهي عشر علامات إذا انفرط قامت القيامة عشر علامات أولها ظهور المهدي محمد بن عبد الله وتكثر وتتابع هذه العلامات العشر وبعد ظهور المهدي ماذا يظهر يظهر الدجال المسيح الدجال ثم يظهر عيسى ابن مريم فيقتله في بابلد في فلسطين ثم العلامة الرابعة وهي ظهور يأجوج ومأجوج وتستمر العلامات في الظهور واحدة تلو الأخرى كالعقد إذا انفرط وأخرها نار تخرج من قارع عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نعم فالحاصل مهم جدا قول شيخنا هنا وهذا هو الصواب أنهم بعد الدجال وبعد نزول عيسى ابن مريم لأن من العلماء المعاصريين والشيخ رحمة بن نصر السهدي وفر الله له يقول إنهم ظهروا الآن وسيظهرون كما سيأتي إن شاء الله وأنهم هذه القارات الست الموجودة أو بعضها ويظهرون جهة البدرسين واليابان وهذه البلدان كما سنقر إن شاء الله من مجموع معلفات الشيخ رحمه الله وبعض الأمامة الشيخ المعثيمين تلميذه يوجه هذا الكلام كما سنقره أيضا في لقاء الباب مفتوح ماذا قال لابن كثير قائمة من الرحيم والله في كتاب البداية والنهاية فالجواب أما مضى أما قول على من ذهب ألا أن هذا الإشارة إلى فتح بواب الشر والفتن وأن هذا السعارة محضر وضرب مثلا فلا إشكال وضربوا مثلا في الأشكال وأما على قول من جعل ذلك إخبار على أمر محسوس كما هو الظاهرة المتبادر فلا إشكال أيضا لأن قوله فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له, سطع. له نقبة أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماضي فلا يمثي وفوعه فيما يستقبل لأن الله لهم في ذلك أرضا وتصليقهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقض وينقضي فالأمر المقدور يخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حذب ينسلون جميلة. يعني أن هذا في ابن كثير يحمل هذا على على هذا الزراع وليس دائما يعني أن هذا توجه. نعم ولكن ظاهر الآية واضح أنه يخالف الحديث نعم, نعم. قال رحمه الله وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوجهم من كل حذب ينسلون فاقترب الوعد الحق وهكذا قال هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا قال ابن زيد في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال هذا أول يوم القيامة ونفق في الصور على على أثر ذلك فجمعناهم جمعا وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يوم القيامة يختلط الإنس والجن روى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله عن شيخ من بني فزارة وهذه الجهالة نعم <تصفيق> وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماجى الإنس والجن قال إبليس أنا أعلم لكم علم هذا الأمر فيضعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطن الأرض قد, قد بطن الأرض آه هكذا أقول على شيخنا قطنوا وفي نسخة تطبقوا الأرض والذي عند المجليل قطعوا نعم الذي عند ابن جليل قطعوا الارضة وكذلك في كل ما يأتي سترتذه هذه مرة مرتين او ثلاث مرات نعم فيزم الملائكة نعم قد قطعوا الارضة الذي عند ابن جليل نعم فيضعن الى المشرق فيجد الملائكة قد قد قطعوا الارض ثم يضعن الى المغرب فيجد الملائكة قطعوا الارض فيقول ما من محيص ثم يضعن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قطع الأرض حتى ينتهي إلى أقصى الأرض لا نعم نعم ثم يضعن يمينا وشمالا حتى ينتهي إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قطع الأرض فيقول ما من محيص فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراط فأخذ عليه هو وذريته فبينما هم عليه إذ هجموا على النار فأخرج الله خازما من خزان النار فقال يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك ألم تكن في الجنان فيقول ليس هذا يوم عتاب أو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها مثل لم يعبده مثلها أحد من خلقه فيقول فإن الله قد فرض عليك فريضة فيقول ما هي فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحي فيقذفهم في النار فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه وهذا الإسناد ضعيف فيه جهلة الشيخ من بني فزارة إلا أن ابن بي حاتم سيذكر له إسناد آخر نعم وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس عن هارون بن عنترة ليس عن شيخ من بني فزارة وإنما عن أبيه يعني عنترة عن ابن عباس نعم فبهذا الإسناد تزول الجهالة التي في سند ابن جرير. نعم عن أبيه عن ابن عباس وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوجهم أجوذ من ولد آدم ولو أرسلوا لافسدوا على الناس معايشهم وليموت رجل منهم إلا تركم إن بناء من, من ولد آدم قال شيخنا نسك عادل السنادل وقال الطبراني وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني الأصفهاني هكذا قال على شيخنا وهذه نسخة شعب ماذا بالها ولا بالباء الذي عند الطبراني في المعجم الكبير الأصبهاري بالباء الباء ليس ليس الفاء الاصباهي نعم عبد الله بن محمد بن عباس الاصباهاني نعم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 ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتايس ومنسك هذا حديث غريب بل منكر ضعيف نعم بل منكر قال الشيخون لأن ظاهر القرآن ليس وراءهم أحد قال الله ونفق في الصور فجمعناهم جمعا نعم وروا النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعا إن يأجوجا مأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا ولا يعفون وراو النسائي من حديث شعبة وراو النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه ولا عن ابن عمرو كل الشعب عمرو ولا ابن عمر ابن عمر عمر انظر النسائي في الكبرى النسائي في الكبرى في رسخة عن ابن عمر ابن أوس نعم نعم عن ابيه عن جده أوس ابن ابي أوس المرفوعة الظاهر ظاهر انه ابن لقل عن عمر ابن أوس عن أبيه عن جده مرفوعة أم لقل عن ابن عمر ابن أوس عن أبيه عن جده أبوه هو عمر وجده هو أوس نعم نعم إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألف فصاعة. قال شيخنا صلى الله عليه وسلم لله الحكمة البالغة في كثرتهم وهم مفسدون في الأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. قيل يوم القيامة وقيل في الدنيا عند بناء السد نعم نعم, نعم. ابن عمر نعم هذا هو المناسب في الكبرى نعم قوله ونفخ في الصور والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كما قد تقدم في الحديث بطوله والأحاديث فيه كثيرة. قال شيخنا والصواب نفختان أول هو فزع الذي جاء في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويقوى الصوت ويقوى ويقوى يعني يبدأ ضعيفا ثم يقوى فيقوى فيقوى حتى يصعق الناس فأولها أولها ماذا فزع وآخرها صعق هي نفقة واحدة ولا يسمع الصوت أحد إلا رفع ليتا يعني صفحة عنقه هكذا وهكذا قال شيخنا ثم نفخ نفخة البعث نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخة البعث الأخرى والأولى الصعق وما جاء في سورة النمل الجمع بينهما أن أولها فزع وآخرها صعق وبعض العلماء منهم الشيخ الفوزان يقول ثلاث لفغات قال شيخنا في الثلاث لفغات حديث إسماعيل ابن رافع منذ إسماعيل ابن رافع في التقريب وحديثه ملفق من عدة أحاديث في الصور إسماعيل رافع هذا جمع عدة أحاديث ولفقها الذي لا يعتمد عليه في حديث الصور وهو الذي ذكر الثلاث نفخات فقط نعم إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة يكن أبا رافع ضعيف الحفظ من السابع ضعيف الحفظ من السابع هو الذي ذكر ثلاث نفخات ولا يعتمد عليه لأنه لفق الحديث من جملة أحده والمعتمد نفختان والذي يقول جاملا ليل بعض يقول ثلاثة نفخات والصواب الله على نفختان نعم ضعيف الحفظ قال ضعيف الحفظ من السياق نعم نعم نفرة السعق والفزق نعم أول فزع وآخر هو صعق. صعق أولها فزع وأخذها صعق نعم الصعق يصعق فيموت ثم يبعث ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا البعث يقومون من قبورهم ينفضون التراب على رؤوسهم ويقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مع ما رأوا من شدة البأس والعذاب يضرب الكافر من من الحديد بين أذنيه لو ضرب بها جبل لصالة رباء ومع ذلك يعد هذا مرقدا حينما يرى أهوال القيامة يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدخ المرسل فعدنا هذه الشدة ويضيق عليه في قبره حتى يدخل أضلاعه بعضها في بعض صلى الله للسلامة والعافية بسأل الله, الله أن يرحمنا برحمته وأن يصر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وأن يهول علينا ضمة القبر وشدته والقبر له ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي لما مات اهتز له أرش الرحمن أنساء لا بد نستعد لهذه الأهوال وهذه الأمور العظيمة ويراقب الله في السر والعلن ولينتحك محارم الله محارم الله في سره ولا في علنه ويخاف من الله والناس يفعل منكر يكذب مثلا يقول الله يوجد يوم قيامه ستحاسب. ستحاسب على هذا وكأنك تكلم جدارا بل ربما لو كلمت الجدار يشعر معك ويلين معك فالجدار أقامه موسى بيدي هكذا بعض الناس أقسى من الجدران وليه أقسى من الحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحناجب واستمع متى يؤمر يعني أن الأمر قريب إسرافيل حنى جبهته وظهره ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ وقد التقم البوق يعني أن الأمر قريب كما قال الله أتى أمر الله فلا تستجر وجاء بصيغة الماضي أتى يعني يوم القيامة ويذل على أنه قريب جدا نعم قالوا كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعمل الوكيل على الله توكلنا لم يلتفتوا إلى الفتنة العظيمة ولم يلتفتوا كيف ينجون من كيف ينجون من هذه الفتنة كما كما في حديث الدجال كيف نصلي يا رسول الله مع أيضا فتة الدجال يقتل الرجل يجعله قطعتين ويمشي بينهما ثم يمره أن يحيا فيحيا بإذن الله ويأتي الخادمة فتاته فتتبعه كنوزها فيتبعه كنوزها كعياسي بالنحل ويمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج ومع ذلك يقول الصحابة كيف نصلي شغلهم العبادة وهذا هو المطلوف الفتن تنشغل بالعبادة ليس بقيل وقال وهكذا والغيبة والنميمة والكذب والبهتان لا انظر كيف تنجو من الفتنة والصواريخ والدبابات وأنواع الطلقات وأنواع كذا الأعداء سيدخلون ولا يدخلون ماذا نفعل إن شغل بالعبادة نعم وقوله فجمعناهم جمعا أي الجميع للحساب قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا نعم وأقول هذا كانت هنا قصة يا جوج ومنجول نأخذ شيء من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في مجموعة مؤلفات الشيخ مع توجيه تلميذه محمد المثيمير رحمه الله في كتابه أو في لقاءات الباب المفتوح فلا لنقرأ الكلام في طول لكن لمنا نقف على هذا إن شاء الله نستفيد منهم نعم. على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كما في المجلد السادس من مجموع مؤلفاته وفتواه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لل... حد كلامه في, في التفسير لأن, لأن مما يشتبه أيضا هل له قولان ربما رجع لنا في التفسير قال انه اقتصر على القول بأنهما من علامات الساعة وهنا ذكر أنهما أن أنهم ظهروا أنهم ظهروا في هذا الزمان الذي نحن فيه نعم رحمه الله نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله سواء كان الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أو عن مخلوقاته الماضية والحاضرة والمستقبلة هذا على وجه العموم والإجمال فرض واجب على كل مسلم لا يتم الإيمان إلا به فيصدق الله ورسوله في كل أخبارهما ثم كل ما جاءه عن الله وعن رسوله خبر تفصيلي في ذلك واتي بالفسر في هذا يعني يؤصل اولا انه لابد من تصديق الاخبار عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاه والسلام انه المتعين كلام في الشمله الطول نعم وعلى رحمه الله فالمتعين على كل مؤمن أن يقول بما يعلم وما تدل عليه الادله الشرعيه وان يتوقف عما لا يعلم نفيا واثبات ولهذا امثله كثيرة منها ما ورد في الكتاب والسنة من الخبر عي أجوج ومأجوج وما هم عليه من الصفات التي وصفها الله ورسوله فظهرت واتضحت فوصلت إلى درجة اليقين حين, تطب حين تطبق عليها الأدلة الشرعية والبراهين اليقينية والعلم بالواقع ويوجد كثير من المؤمنين يتوهمون ويظنون ويعتقدون أن يأجوج ومأجوج إلى الآن لم يظهروا ولم يعثر ولم يعثر عليهم أحد ولم يبرزوا إلى الناس وأنهم وراء السد والردم الذي بناه ذو القرنين وأنهم أمم عظيمة أضعاف أضعاف الموجودين الآن في الأرض من الآدميين في جميع جهات الأرض وفي كل قاراتها الست المعروفة وفي جزائرها التابعة لهذه القارات فكل هؤلاء المذكورين عند هؤلاء الناس أقل بكثير بما لا نسبة له إلى يأجوج ومأجوج الذين هم الآن موجودون في الأرض وهذا الظن غلط محض وسببه عدم فهم ما جاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه المسألة وعدم العلم بالواقع وعدم العلم بأحوال الأرض وسكانها مع ورود أحاديث لا خطام لها ولا زمام في صفاتهم فتولد من ذلك كله إنكار خروجهم وأن يأجوج ومأجوج غير الأمم الموجودين في أقطار الأرض المعروفين من الروس والصين والياباني وأمريكا وغير سكان آسيا وسكان إفريقية وسكان أوروبا وسكان أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وغير سكان أستراليا وتوابع هؤلاء, وتوابع هؤلاء فيأجوج وما أجوج عند هؤلاء أمم غير هؤلاء وهم في الأرض وهم أكثر من المذكورين أضعاثا مضاعفة وأنهم إلى الآن لم يوقف لهم على خبر وأما من تدبر أوصافهم في الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وطبقه على الواقع فإنه لا يشك ولا يستريب أنهم هؤلاء الأمم أو بعضهم سبحان الله نعم وأن ظهورهم على الوصف الذي وصفوا به في الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الامطباق وسنذكر إن شاء الله من أدلة الكتاب والسنة وكلام المؤرخين الأولين والآخرين والمفسرين ومن الأمور الواقعة ما تعلم به حقيقة ما تعلم به حقيقة هذه المسألة فهكذا ذلك على وجه الاختصار الدليل الأول. سأذكر كم عشرة أدلة وأكثر سأذكر أدلة كثيرة على قوله هذا عط الله له نعم نعم نعم في التفسير ظاهر اختيار في التفسير يوم القيامة. لكن هنا كلام واضح صريح نعم كم وجه عشرة نعم الأول نعم في قريب من عشرة مصاف آه نعم عشرة مصاف بالخط الصغير الدليل الأول إخباره تعالى عند القرنين حين بلغ مغارب الأرض ومشارقها ثم كر راجعا من المشرق إلى الشمال فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما أي من دون السدين الموجودين منذ خلق الله الأرض وهما سلاسل الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار كما قال ذلك غير واحد من المؤرخين ومنهم ابن كثير في التاريخ وهو نص القرآن فالسدان كانا موجودين قبل مجيئ ذي القرنين لأولئك القوم ولكن بينهما فجوة أي ريع يتصل منه يأجوج ومأجوج إلى ما جاورهم من الناس فيفسدون قتلا وسلبا ونهبا وتخريبا فلما وصل إليهم ذو القرنين شكوا إليه ما يلقون من يأجوج ومأجوج فقالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يريدون فقط ذلك الريع والريع والفجوة التي بين الجبال فقال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي أي من الملك والقوة وكمال العدد والعدة وحسن النظام وسعة الرزق خير لي مما تبذلون لي من الجعل فأعينوني بقوة أي ساعدوني بأبدانكم وقوتكم على بنيانه أجعل بينكم وبينهم ردما ولم يقل سدا لأن السدين وهما سلاسل الجبال موجودان وإنما يريد ردم ما بينهما وسده فقط آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين أي هذا ذلك الحديد الذي جمعوه ووضعوه في ذلك الريع رؤوس الجبال قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا ليلتحم بالحديد فاستحكم ذلك البنيان ووازن الجبال وحجز به بين يأجوج ومأجوج ومجاوريهم وحمد الله الذي أجر هذه النعمة على يديه وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فهذه الآيات الكريمة صريحة أن يأجوج ومأجوج من الآدميين كما ثبت بذلك الحديث الذي في الصحيحين وسنذكره إن شاء الله وتدل هذه الآيات على أنهم من جنس هؤلاء من جنس هؤلاء القوم الذين اشتكوا منهم الأذية إلا أنهم تميزوا بالإفساد في الأرض وأن ذا القرنين رحم هؤلاء الذين اشتكوا منهم الأذية فبنى ذلك الردم الذي ينفذون منه إليهم وكان ما عن يمين هذا الريع ويساره جبال شاهقة تتصل ببحار مغرقة كما هو ظاهر الآيات وكما صرح بذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره وهذا الردم الذي بناه ذو القرنين يسير جدا بالنسبة إلى السدود الطبيعية هذا كل يعني طويل جدا هو لعل نقرأ كلامه في التفسير ماذا يقول قال الله وتركنا بعض يومين في بعض يحتمل أن الضمير يعوذ وتركنا بعضهم وتركنا بعضهم بعض ويحتمى أن ضمير عدل يحجوج ومرجوج وأنهم إذا فرجوا على الناس من كثرتهم وزعابهم للأرض كلها يموت بعضهم ببعض كما قال تعالى حتى إذا ختحت يحجوج ومرجوجهم من كل حد ينسلون ويحتمى أن ضمير يعود إلى يوم القيامة وأنهم يشتبعون فيه بأكثرون في ويموت بعضهم ببعض من الأهوار والزلات والزلات العظام بدليل قوله ونطقة السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوم إذن الكافين عرضا الذين كانت جعروا في غطاء عن ذكر وكانوا لا يسمعون سمعا أي إذا نفقى سرافيلة في الصور أعاد الله أرواح الأشهر ثم حشرهم وجماعهم من وقف القيامة الأول منهم والآخرين والتابعين والمؤمنين ليسألوا يحاسبوا ويجزون يسألو. ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم فأما الكاثرون على اختلافهم فأيجنوا الجهنم ومجزئهم حالين فيها أبدا أمم هذا كلام مختصر نعم نعم عند قوله تعالى حتى إذا بدعا يأجوجهم يأجوجهم نقول حد ينسلون قال أشهد السالب الحمد لله هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي وأنه قد كره فتاه يأجوجهم البيض وهم قبيلتان من بني آدم وقد سد عليهم ذو القرنين لما شتى إليهم افسادهم في الأرض وفي آخر الزمان أن فتى السب عنهم ألف عصا وتركس وفي آخر الزمان ينفتح السد عنه فيخرجون إلى الناس وفي هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع وهو الحدب يسلون أن يسرعون. نعم نعم هذا هذا المعروف ضعيف تلف تفسير هم يظهرون بعد على في الساعة. نعم والشيخ محمد يدخل لقائل برضه يا أكرم أكتب يلا رأييني. رايييني يعين في المفتوح وجه هذا وقال بعض الناس يتكلموا في الشيخ السعدي نعم الدليل الرابع يقول ماذا ان تتر من اقرا الدليل الرابع نعم وفي الدليل الرابع قال الشيخ رحمه الله وكيف حصل العرب من العز بالإسلام وانتشاره ما لا يعرف لغيرهم ثم كيف تداعت عليهم الأمم كما تداعت الأكلة على الصفحة على الصفحة كما أخبر به الصادق المصدوق ثم كيف تقلص الإسلام وزال عز العرب عن تلك الممالك الإسلامية وكيف وقعت بهم تلك الدواه العظام والشرور الجسام شيئا فشيئا حتى وقعت داهية التتر العظيمة الذين هم من عنصر يجوج وماجوج ومن نفس ديارهم كما ذكره أهل السير ومنهم ابن كثير رحمه الله وقال أيضا ولهذا كان بعض العلماء المتأخرين العارفين بأحوال الأمم, الأمم كالامير شكيب أرسلان وغيره يرون أن يأجوج وما أجوجهم دول السوفيت أو بعضهم ولا ريب أنهم منهم بل هم مبتدأهم مجددا <تصفيق> ويرجع في ذلك أيضا يعني تأكيد دقيق للشيخ حمود بن عبد الله توجده في كتابه تحاف الجماعة بما جاء في علامات وأمارات الساعة. قد انتصر إلى من انتصر إليه العلماء وهو أنهم يظهرون يوم القيامة. ولا وليس هم الآن ولا علم.